لا تخليني وحيد وقلب حي لا تخليني لو طال راح تخليني وحدي شوف تكمش وحش شوف عجل طايح عجل طايح حبيبي عجل طايح <تصفيق> يا حبيبي اللي ذهى مني بعيونه ابعد عني هل تركني وانا مجنوبنه قايم دليلي بيا بو شغلي دمنوبنه اجرك سبق يا من ساكن بروحي يا اغلى من عيني يا مرهم على جروحي يا ابن مهدي حبيبي وانا صابر وانا صابر حبيبي وانا صابر لا تخلي حبيبي يا ضي حالي يا حبيبي شوف تقمش وحش شوف عجل طاير عجل طاير حبيبي عجل طاير شو شاغل بالي وقلبي بحزنه خلي يده انت شوقي وغرامي ودمعي دايرك حبك يا غايب على قبرك وحشتي يا ده وينك يا مالي وحشك غربة سنيني ابكي على هجرت حبيبي لا تخليني حس بتروح روحي واناك ابو وانا كابو حبيبي وانا كابو لا تخليني وحيد وقلب حالي يربح حبيبي يربح حالي تتجمع شوف شوف عجل طاير عجل طاير حبي العجل طار يا نجم ليلي وانا عيوني سهران شكلك حياتي البحر لو غاب صفاني روح ضيابه بجنب عيون حيرانه حبك شغل بالي وانبار على متالي دايم جيب ليلي وانا عيوني اني لو موت انا اللي يجاجه يجاجه وموتك يجاجه تخلي وعد وقلب قلبي قلب حي عجل طاير عجل طاير حبيبي عجل طار يا ابو جمعي نفسييره وينك يا نبض القلب خليتني بحيره حبك مليكني هو و ما الي ساكن وسط شهب دي حنبه غير ما عيني ثني و صدق قلبي صرت عاشق لماني انت تصويرك مو جانب قلب صاير قلب صاير حبيبي قلب صاير الاخراج والهندسه الصوتيه صفاء الحسيني ادا الرادود الحسيني حسن السوداني